الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن اتبعه هداه واشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فمزال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى بيان حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسله أم أن الواجب غسل بشرة الرأس فقط قبل هذه المسألة تكلمنا عن مسألة نقض الضفائر وهل يجب ذلك أم لا يجب ورجحنا عدم وجوب النقض سواء في ذلك الرجال والنساء وبعدها قلت إذا رجحنا عدم وجوب نقد الضفائر فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه أم يجب غسل ظاهره فقط أم يجب غسل أصول الشعر ليبشرة الرأس دون المسترسل أي من الشعر فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فقيل يجب غسل مسترسلا وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل لا يجب وهو مذهب الحنفية واختاره ابن قدامة من الحنابلة استدل الجمهور على وجوب غسل ما استرسل من الشعر بعدة أدل الأول وطبعا هنا آثرت أن أقدم الصريح أو شبه الصريح من الأدل وإن كان في أسانيدها مقال لأن المسألة بين أمرين يعني أهل العلم رحمه الله تعالى يختلفون في ترتيب الأدلة بين الصحيح الصريح والصحيح غير الصريح والصريح غير الصحيح فلا شك أن تقديم الصحيح الصريح لا خلافة فيه وهو الذي يتعين على الفقيه فعله أن يقدم الدليل الصحيح الصريح طيب إن لم يكن في المسألة دليل صحيح صريح تختلف هنا تصرفات الفقهاء فمنهم من يؤثر الصريح غير الصحيح على الصحيح غير الصريح ليه؟ مجهدهم في هذا ايه نحن نتكلم الآن عن أدلة ولا عن دلالة نتكلم عن دلالة نتكلم عن دلالة والدلالة هي الأصل يعني انا بأنظر في الحديث لا لذات الحديث وإنما لأستنبط منه الحب يبقى في النهاية أنا بسعى إلى ايه دلالة الحديث وليس التثبت من ثبوته أو عدم فبوتي. فهنا بعض الفقهاء يقدم الدليل الصريح وإن لم يكن صحيحا وبعضهم يقول لا أنا أقدم الحديث الصحيح وإن كانت دلالته غير صريح انا في الحقيقة مع الفريق الأول لأن فهم الدليل غير الصريح بيبقى صعب بعض الشيء ويحتاج إلى إعمال قواعد وبعد نظر وإلى آخر فنبدأ بالإيه؟ الأدلة شبه الصريح لأن أيضا ممكن الدليل يكون شبه صريح وليس صريحا نعم إذا أول, أول دليل من أدلة الجمهور ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا تحت كل شعرة جنابه فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وهذا أصرح دليل في هذا الباب ولكنه لا يثبت طبعا صريح فيه قال فاغسلوا الشعر والشعر هنا يشمل ما كان ساترا للبشرة وما كان نازلا عنها كل الشعر المسترسل وغير المسترسل نعم ومنها نعم طيب. يقول كيف نستدل بحديث غير صحيح طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرفات في هذا الباب تختلف عن تصرفات المحدثين فالمحدث همه النظر فيه في والفقيه يجمع من الأدلة ما يؤيد به قوله ويحشد الأدلة لعل وعسى أن يخرج في نهاية الأمر بإيه بإن مجموع هذه الأدلة يصلح للاستدلال ضعيف مع ضعيف مع ضعيف كما يفعل المحدثون أيضا في مسألة الحسن لإيه الحسن لغيره فهو لا يكتفي بدل الواحد وإلا ما صلح بالمرة أن هو يكتفي أو يستدل بحديث ضعيف واحد على حكم شرعي عمله نعم. إنما هو بينظر للمسألة من جهة إيه؟ حشد الأدل وإن ما لا يصلح بمفرده قد يصلح مع غيره ماشي؟ آه طيب يعني بنقول هنا أننا بننظر إلى حجم الضعف أو مخدار الضعف سواء كان في الحديث او في الدليل وهو كذلك عند الفقهاء أيضا يعني هو لا يتصور أن يأتي الفقيه بحديث الموضوع في باب الاستدلاه ولكن يأتي دايما بالحديث الضعيف اللي ممكن يجبر بغيره يعني الأحاديث المطروحة أو الذاهبة أو الواهية لا يأتي بها الثقية إلا إذا كان حطب ليه. ليس له في باب الحديث لا هو ضعيف ونحن نتكلم الآن على الحديث هذا بمفرده حكمنا على الحديث دايه ضعيف والدلالة فيه صريحة ممكن يأتي حديث آخر ضعيف ايضا والدلاله فيه صريحه فنقول دلاله ده مع دلاله دي تصلح للايه للاستدلال احنا بنتكلم الان على الدلالات مش على ايه الحكم على الحديث بنتكلم على الحديث ده مع دلاله والضعف هنا يسير والضعف هنا يسير انا ما بتكلمش على ضعف يجبر ضعف ولكن بتكلم على دلاله تقوي دلاله وان كان أصل الحديث فيه ضعف مش مستوعبها ولا ايه الحديث الذي نقوله ضعيف مع ضعيف آخر بيكون في إيه؟ الضعف بيكون فين؟ الضعف بيكون فين؟ في المتنة ولا في السند؟ سنة طيب سند ضعيف مع سند ضعيف اتفقوا على متنة واحد يبقى السند ده مع السند ده قول متن إنما أنا بتتكلم الآن على متنة ومتنة تاني مخالف وإن كان في جزئية تتفق معاه في موضع الدلالة اللي إحنا بتتكلم فيه وهذا الفرق من الاتنين صب� ومن أدلة الجمهور أيضا ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ما فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي رضي الله تعالى عنه ومن ثم عاديت شعري والمرفوع ضعيف والأصح او المحفوظ الموقوف طيب على فرض ثبوت المرفوع هل يصلح للحجية أنا قلت من إن الدليل الأول أصرح دليل فين في الباب طيب حديث عليه هذا لو سلمنا إنه صحيح مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ده إيه وعيد والوعيد من صيغ التحريب طيب هل يصلح هذا الاستدلال على فرض ثبوته وهنا ليه انا بقول على فرض ثبوته ها لان الحديث ليس مطروحا بمرة فارق ايضا بين دليل يكون موضوع او واهي او ساقط ده لا نلتفت اليه لكن دليل اخر يمكن ان يكون عندي في كلام من جهة إسناد وممكن غير يكون بيثبته أنا ما بقولش غيري أنا أحمد العيسى لا أنا أقصد بالنسبة للفقهاء ده صنيع الفقهاء يعني فقيه بيثبت الحديث وفقيه آخر بيقول إيه لا يثبت طيب مثل هذا الحديث اللي فيه خلاف ثبوته نطرحه ولا نتكلم عن دلالته هل تصلح ولا لا تصلح لا ليس هذا عمل الفقهاء وبالتالي بتقرى كتير وعلى فرض ثبوته ولو سلمنا بثبوته ونحو ذلك ليه لأنه هو وإن كان عند بعض الفقهاء غير ثابت إلا أنه عند البعض الآخر إيه؟ ثابت طيب هو يريد أن يرد على حجة الآخر فهل يحمله على أصله هو ولا يخاطبه بأصله أنا الآن أنا أقول أنا خلينا نمثل بنا يعني الآن أنا لي أصل قلت إن الحديث لا يثبت عنده فهل أنا أحملك كراجل ترى ان الحديث ثابت على رؤيتي انا ولا اخبك برؤيتك انت اخبك برؤيتك انت ده عمل الفقهاء لشان كده بتقرأ كتير وعلى فرض ثبوته رح تقولك طيب ما الحديث ضعيفه خلاص هنوجع دماغنا ليه نقول لا هذا عمل الفقهاء من باب انك تعامل كل انسان او تحاسب كل انسان على مقتضى اصله هو مش على اصلك انت فبنقول على فرض ثبوت الحديث ده يصلح الحجية لا يصلح الحجية ليه؟ لأن الوعيد منصرف إلى موضع الشعب وليس إلى ذات الشعب وبقول إيه؟ من ترك موضع يبقى الكلام هنا على موضع الشعب وهل فيه خلاف أصلا في وجوب غسل موضع الشعب اللي هي بشرة الرأس لا خلاف في ذات يبقى إذن هذا الحديث خارج عن إيه؟ عن محل النزاعة طيب قلت على فرض ثبوته فلا دلالة فيه لأن التوعد على ترك موضع الشعر لا ترك الشعر نفسه وموضع الشعر هو بشرة الرأس ولا خلاف في وجوب غسلها ومنها أي من أدلة الجمهور أيضا على وجوب غسل ما استرسل من الشعر ما رواه ابن ماجه بسند ضعيف أيضا عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه مرفوعا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة أو غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة ولا دلالة فيه أيضا لأن قوله تحت كل شعرة المرد بأصل الشعر أو بشرة الرأس وليس هذا محل نزاع كما قلت واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره في غسل الجنابة وهذا بيان للمجمل في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذه الزيادة لأن هي محل الاستشهاد وبيسأل بيقول الضعف هنا في زيادة وأداء الأمانة لاشك ان حديث الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكثرات او الصلوات الخمسه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكثرات لما بينهن اذا شنه بتجيب هذا ثابت نحن نكل على ايه احنا استدلنا بحاجه من دي استدلنا بنستدل على غسل الجناب اللي هو اداء الامال فهذا هو هذا هو الذي لا يثبت في الحديث واحنا يهمنا موضع الاستدلال ولا كل الحديث موضع الاستدلال نعم يعني ايه إن ده بيان للمجمل في قوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا ها؟ وهل كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يعد بياناً للمجمل أم لا يعني مثلاً على سبيل المثال نخرب عن ديات حاجة بسيطة كده نوضح به قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونه أصلاً هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بيان لقول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليه لأن رأينا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما هو سنة وما هو واجب وما هو شرط وما هو ركن إلى آخر فلما تنوعت الأحكام المتعلقة بفعله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن ليس كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بياناً للمجمل الواجب فيكون واجباً هو دا كلام العلمائهم يقول الله عز وجل قال وإن كنتم جنباً فاتطهاروا يبقى دا ايه؟ مجمل لم يبين لنا تفاصيل وصفة هذا, هذا الغسل فبنعرفها منين؟ يبقى السن فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما فعله فيسمى ايه؟ مبين لهذا الإجمال اللي موجود في قوله وإن كنتم جنوبا فاتطهر وأجيب بأن التخليل كان لغسل بشرة الرأس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته طبعا إحنا قلنا ظن هنا بمعنى إيه؟ ها؟ على الراجح على, على الراجح وإلا حتى لو على الظن الغالب فهو إيه حجة في هذا الباب نعم يبقى بنقول هنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها التي روت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا أن المقصود ليس الشعر وإنما بشرة الرأس حتى إذا ظن أنه قد أروى رأسه ولا بشرته ولا شعره لو قلت رأسه ممكن واحد يقولك ان ايه الرأس يشمل البشرة والشعر النبت فيه لكن هنا قلت بشرته يبقى خاصة البشرة بالذكر يبقى ذلك يجب أن نقف عنده ولو سلمنا إن تدليك البشرة وسيلة لتعميم الشعر بالماء فإنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب وسبق أن بينا أن التخليل ليس بواجب فكيف يقال إن هذا بيان للمجمل الواجب يبقى هنا مجرد الفعل لا يدل عليه على وجوب بل إحنا فرجحنا قبل كده إن التخليل نفسه ليس بواجب بدليل قول الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه عليك وإن يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم طفضين على جسمك الماء فإذا فتطهرين إلى غير ذلك من العلبة التي ذكرناها وخرجنا منها أن التخليل نفسه ليس بإيه؟ بواجب المهم ان الماء يصل إلى البشر واستدلوا أيضاً ما زلنا مع مين؟ مع الجمهور شفت بقى كلامنا؟ كم دليل الوقتي؟ بيحاولوا يجمعوا الأدلة صحيح كل دليل في كلام سواء من جهة السند أو من جهة الثبوت ولكن او من جهة الدلالة ولكن لعل بعضها قوة استدلوا ايضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المتقدم عندما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد بن حنفية ان شعري كثير فقال له كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب محل او ووجه الدلالة ايه هنا طيب وما له يا الرأس فين رأس ما له المسترسل من الشعب طيب لا هو وجه الدلالة هنا طيب لا هي القضية ليست في الحجة لا يمكن ان تكون في قول الحسن بن محمد بن حنفين المتابعي إنما العبرة فيه بالضبط كده ثم هنا قالوا إن جابر قلت ووجه الدلالة عندهم أن جابر رضي الله تعالى عنه حين ترض عليه بكثرة الشعر لم يقل لا يجب غسله كان يقول له إيه ما لك ولشعرك الكثير المطلوب غسل إيه البشرة فقط أو الشعر النابت على البشرة مما يدخل في حدود الوضوء مثلاً النفس صلى الله عليه وسلم كان في حال وضوء يعمل إيه؟ بمسح من مقدم الرأس إلى القفر وأحياناً كان له ضفائر وشعره أحياناً يضرب إليه؟ كتفه صلى الله عليه وسلم ما قالوش في الوضوء أنه كان بي ايه؟ بيذهب إلى آخر شعره ثم يرجع لا ده كان بقول له إيه؟ إلى قفاه ثم يرجع يبقى آخر حد في مسح الرأس في الوضوء كان لحد فين؟ لبداية القفل وما نزل بعد ذلك من شعر لا يلتفت إليه ما قال له ولكن قال له إيه استدل عليه بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر طيب آه. يبقى وجه الدلالة عندهم أن جابرا رضي الله تعالى عنه حين اعترض عليه بكثرة الشعر لم يقل لا يجب غسله مما يدل على أنه كان مستقرا عندهم وجوب غسله وأجيب بأن المرفوع من حديث جابر رضي الله تعالى عنه صب على رأسه ثلاث حفنات ولم يذكر حتى التخليل يعني في حديث جابر ما ذكر التخليل ولا أروى البشرة ولا غير ثلاث حفنات والثلاث حفنات هذه مع كثافة الشعر ممكن أصلا الشعر كمان إيه لا يصل إلى البشرة نعم ولم يذكر حتى التخليل أو الدلك أو غير ذلك مما يكون سببا في إيصال الماء إلى باطن الشعر وقول الحسن إن شعري كثير يحتمل أنه أراد أنه يمنع وصول الماء إلى البشر أو يحتمل أنه يتطلب ماء أكثر من أجل غسله وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر مفهوم الكلام ده ولا لا نحن بنقول قول الحسن ان شعري كثير كثرة الشعر دي ايه ممكن تمنع وصول الماء الى البشر احتمال قوي ولا لا احتمال قوي زي ما انا ذكرته قبل كده او ان شعري كثير وانا محتاج اخس الشعري ده كله فكيف يكفيني ثلاث حفنات يبقى هو هنا فيهم ان ايه ان الشعر يجب تعميمه وغسله كله بالإيه بالماء في الاحتمال دي والاحتمال الأولاني أنه هو فيهم أن كثافة الشعر وكثرته تمنع وصول الماء إلى الإيه؟ البشرة وأن المطلوب هو غسل البشرة فقط هل تقدر ترجح أحد الاحتمالين على الآخر دي اللي العلماء يقولون فيها إذا تعدد الاحتمال في مورد الاستدلال سقط به الاستدلال ليه لأن الآن ما عندي شي ما يوجد معي مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر فليه أخذت بهذا الاحتمال وتركت الاحتمال للآخر يبقى عندئذ يتساقط الاستدلال بهذا أو يسقط الاستدلال بهذا الدليل وال... ونطرح الاحتمالين معاك كأنه مش موجود طيب قالوا ما زال الكلام للجمهور شعر الرأسي شعر نابت في محل الغسل فيجب غسله كغسل الحاجبين وأهداب العينين يعني انت لما بتيجي تترضى بتغسل تحت هذا الشعر شعر الحاجب ولا لا بتغسل فهم اذا بيستعملوا هنا القياس قياس شعر الرأس على شعر الوجه وان اذا كنت في الغسل والوضوء حال غسل الوجه تتحرى غسل البشرة تحت هذا الشعر باعتبار أن الشعر وجوده زي, ايه؟ زي عدم والمقصود هو غسل ايه؟ ما تحت الشعر وليس الشعر طيب. هذا رده ابن قدامى رحمه الله بقوله وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل أو لأنه من ضرورة أو لأن لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما يعني لا يمكن غسل البشرة بدون لكن الشعر الطويل ده يمنع من غسل بشرة الرأس لا لا يمنع الطويل أنا أقول الطويل ما أقولش الكثيف في فارق بين الكثيف التقيل ها والشعر الطويل ممكن يكون شعره طويل وخفيف جدا ما يمنعش نعم ايبا هنا بيقول وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة لأن الواجب لا يتم إلا به ايبا هو المطلوب عندي اتداءا ايه غسل البشر فقط طيب غسل البشرة في الوجه لا يمكن إلا بغسل الحاجبه يبقى الأمة في مسألة الرأس لا تلازم بين غسل المسترسل من الشعر وإيه والبشرة لأن المسترسل خارج عن البشرة أصلا أصل ليس إيه طيب ومن أدلتهم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لمرأته خليلي خليلي خللي رأسك بالماء لا تخلله النار يعني خشية أن تخلله النار نعم وأجيب بأنه موقوف على صحابي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة وبأنه طلب تخليل الرأس لا تخليل الشعب والأول مشروع بلا خلاف وسبق ذكرنا أنه الواجب ولا مستحب والأول مشروع بلا خلاف بخلاف الثاني ففيه الخلاف الذي نحن بصدد بيانه ومن مجموع ما تقدم نقول ان الصريح من هذه الأدلة ليس بصحيح والصحيح ليس بصريح أبنى ما نخش على أدلة الآخرين واحد يقول لكن المسألة دي كلها نحن كده شكلينها نوعد ساعة ونحن نخرج من مسألة واحدة هل هو ده يعني من الحكمة ان احنا نضيع وقتنا بالشكل ده في ده هو الفقه خاصة انها مسألة تعام بها البلو صحيح فتكون البلوة خفت شوية بالنسبة لإيه للرجال لان اكثر الرجال لا يطيلون شعوره اما بالنسبة للنساء انت زبتك لو سألتك في بيتك او اختك او امك يا ابن انا شعري طويل اعمل ايه ادمعه فوق راسي وصب عليه ولا سيب اللي نازل نازل واللي تيجي على الميه هتقول لها ايه ها هتقول لها ايه اظن مفيش حد هنا يعني ما عندوش اللي ما عندوش زوجه عنده اخت ما عندتش لا زوجه ولا اخت عنده ام الا ان يكون بقى يعني مقطوع من شجره هو يا كتير من طلبه العلم او المنتسبين الى طلب العلم يعني العجلة في التحصيل ويكفي في الآخر أنه يعرف الآخر يعني يجب من الآخر الحكم... طيب حكم إيه إذا كنا عملينا نذكر مثلا 7-8 أدلة لقول وممكن نرجح غيره طب مين اللي يتحمل هذه المسؤولية أن يهمل هذا القول ويأتي بالإيه بما يدين الله, ع... الله عز وجل به أنا قد أرجح رأيي في المسألة لكن هل يلزمك انك تنزل على تربحي انا لما عرضت عليك الادلة دي انت ممكن تقتنع به وتقول ده فعلا قول الجمهور ايه صحيح ويجب غسل ما استرسل من الرأس انا من الشعر انا اقولك لا انت بخطئ لا كل خلاف, الت... كل خلاف الاجتهاد اللي موجود في السنة او موجود في الفقه عموما ده سبيله انك تعرض بامانة ادلة الفريق والفريق الاخر ولا تتعجل فيه التدين برأي إلا وأنت مقتنع بأدلته وده ليس طبيع وقت ولا غيره لأن على قدر ما بتبذل من جهد في تحر الحق على قدر ما يثيبك الله تبارك وتعالى الأجر على قدر النصب وزيما الأجر على قدر النصب في العمل ده العلم سابق للإيه للعمل ومقدم عليه يعني إذن القيم عليه رحمة الله يقول وما دار سعادة المرء على أصليه مدار سعادة المرء على أصلي معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل وما تفاوتت منازل الخلق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا بتفاوت منازلهم في هذين الأصلي وبهما أثنى الله عز وجل على أنبيائه فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم وده محل الشاهد بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وصفهم به مش بأنصف الحلول بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه أنصف الحلول ليس لها موضع في دين الله عز وجل صحيح قد تصلح مع العامة أما طالب علم لا لا ينفعش ولذلك اللي بيزود دائرة الخلاف او بيوسع دائرة الخلاف بين المسلمين ايه؟ ها؟ عدم العلم؟ يعني لوقتها بلقاش نصف عالم لأنها تبقى كلنا كده هنضيع الدنيا يعني صحيح يعني قال اكثر من واحد منهم الغزالة وغيره لو سكت انصاف المتعلمين ما وجد الخلاف ليه انصاف المتعلمين؟ لأنهم بيأخذوا إيه من هنا حتة ومن هنا حتة وبي... يعني إيه, إيه مفيش رسوخ وبالتالي يظن ان اللي هو عرفه هو الحق وغيره باطل ملوش وجه من الصواب بقى ملوش وجه من الصواب فمن هنا يحصل إيه الاعتراض والاختلاف وهلومة جر يبقى ده أدلة الجمهور أقول عرضتها لأن ممكن واحد يقتنع به ويقول آه يجب غسل إيه ما استرسل تب إزاي لم شعرك كلك أعملينه مثلا كحكى ولا كذا أصب عليه الماء حتى تطمئن إلى وصول الماء أو غمره بالماء. غمره بالماء طيب اللي قالوا بأن لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر استدلوا بأدلة منها أولا أن الأحاديث الواردة في غسل الجنابة كما تقدم ذكرها تنص على غسل الرأس فقط ولو كان غسل ما عداه واجباً لبينه النبي صلى الله سلم قولاً وفعلاً ليه؟ لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت؟ الحاجة طيب اللي أتى وسأل النبس صلى الله عن صفة الغسل أو اللي سألت النبس صلى الله عن صفة الغسل وما ذكر لها شيء غسل المسترسل مع أن العادة جارية بأن في شعر إيه؟ شعر نازل عن بشرة الرأس هل بيبقى بيان ولا كتمان؟ كتماه لأن شيء أنا أحتاجه وإنت ما تبينوش لي يبقى أنت كتمت عليه وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك نعم وإذا كان لا يجب هنا بقى هنلجأ إلى القياس ولكن قياس عن قياس يفرق قياس المسحة على الوضوء غير قياس شعر على شعر نعم وإذا كان لا يجب مسحة المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرى لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم ولم يأكل بشعوركم فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة القبرى وتقدم حديث أم سلم ربي الله تعالى عنها أنها قالت أم سلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفي أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطفرين والعادة جريه بإن شد الضفيرة يمنع وصول الماء إلى باطنها وإحنا بنتكلم فيه غير كده نعم. قال ابن قدامى رحمه الله ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة وتقدم أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وقد بلغها أن ابن عمر رضي الله عنهما عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن نقدل إيه الضفائر يعني فقالت يا عجبا لابن عمر هذا أيأمر النساء يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن وهذا طبعا إيه على سبيل آه يعني بل آه. لقد كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات محل الشيبينة ها ماشا ها واحد يقول ولا أزيد على رأس ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ده مع اغتسلها هي لا أسبك من إنكرها وغيره معلنا من الإنكار يعني إنما نتكلم على إيه على فعلها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن تقول لا أزيد على ثلاث إفراغات والنفس السلم يقتسل معاه يعني رأىها ولا ما رأىهاش رأىها لا شك يبقى ده هو محل الشاه إن هي اكتفت بثلاث إفراغات والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ولم يقل لها غسلك ناقص أو يجب عليك أن تفعله كذا وكذا وكذا وهذا إيه فالحقيقة أقوى من جهة الأدلة وإن كان الأول إيه أحوط خروجا من الفلاة يعني إن أقول إن هذا أمر لا شك إن المبالغة فيه لكنها أيضا مبالغة التي تؤدي إلى الوسوسة أو تؤدي إلى إقاع الناس في الحرج أو نحو ذلك وإن نبهت إلى هذه المسألة قبل ذلك لا ينبغي أبداً أن يفتى بالاحتياط الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرج والمشاق ليه؟ لأن العمل بالاحتياط ليس متفقا عليه ورفع الحرج والمشاق عن الأمة أصل من الأصول متفق عليها لا يماري فيها اثنين يعني هذا أحد القواعد الفقهية الخمسة التي أجمع عليها العلماء اللي هي قاعدة رفع رفع الحرج أما مسألة الخروج من الخلاف أو العمل بالاحتياط فدي مسألة أقرب إلى الورع منها إلى البحث العلمي والتدقيق ونحو ذات فإذا كان العمل بالاحتياط أو الخروج من الخلاف هيؤدي إلى حرج ومشقة يبقى ساعتها نقول إيه؟ لا يبقى هنا يتعين رفع الحرج والمشقة فالحقيقة إن أدلة القائلين بأنه لا يجب غسل المسترسل من الشعب أقوى من جهة الدلالة وإن كان غسل ما استرسل من الشعر إذا لم يصل بالمرء الى حرج ومشقه بالغه احوط فقط في حد عنده استفسار في هذه الجزئيه عن يا جماعه يعني أقل ما يقدم من باب رد الجميل لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين الا يغفل المر عن الترضي عليهم او الدعاء لهم ده اقل حاجه يعني اذا كان اخوك الذي يصنع اليك معروفا انت مكلف ان ترد له هذا المعروف على الاقل تقول له جزاك الله خيرا فالصحابه لا شاك ان يعني لولا هم كنا ولا رحنا ولا جئنا ده طبعا كلام يعني لا يختلف عليه اثنين فأقل حاجة عود لسانك كده أنا بيش هصلك. خلاص بقت محفوظة ما ينفعش بي تتفصل عندي أي صحابي ما ينفعش أنك تقول فلان إلا ورضي الله تعالى عنه لا سقة فيها أنت على الأقل إنما يكون من باب رب الجميل يعني فمن باب ان في ملك موكل يقول إيه ولك بمثفادي والنبي صلى الله عليه يعني يحثنا على هذا فيقول في الحديث الذي حسن شكل ألبان عليه رحمة الله تعالى من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ها كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنة حسن عد بقى فيعني ده دول الايه عموم المؤمنين والمؤمنات تفخيير المؤمنين والمؤمنات أو خوصهم تشكهم أولى يعني صد الله حضرتش معنا النار الفتد تستاهل تستاهل يبقى نقول لك يجوز نعم ويجوز رؤية عورة هذا وهذه لا بأس بذلك وموجودة في الورق معك ان شاء الله التيام في الاغتسال ولو ددت أن يكون صاحب هذه الورقة معنا انا ما زلت محتفظ بالورقة لأن انا أدن له بفضل فضل إيه؟ فضل البحث والمناقش فاكرين قصة الورقة دي أوه. الورقة ما زالت معي ونظرت في كل كلمة قالها أخونا جزال الله خير وعلقت على كل كلمة فأرجو أن يكون معانا ويظهر بلا أدنى حرج إذا كان موافق على ما أقوله الآن ولا معطرب أو ما زال الأمر يعني مشتبها عليه الورقة معي وإن شاء الله سلعلي أعلق على ما فيها من خلال ما كتبته هنا يعني التيامن في غسل الرأس ثابت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه حديث متفق عليه واللفظ لمسلم رحمه الله وسيأتي إن شاء الله أيضا قال الحافظ رحمه الله تعالى لا لا أبلها وبواب البخاري رحمه الله تعالى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل كأنه خصل الرأس بالذكر دون سائر البدن نعم. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا أصابت احدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيصر حديث سبق أن ذكرناه في عدد مرات ها؟ غسل المرأة هل تفرق عن الراجل ولا الحكم فيهما سواء قال الحافظ رحمه الله فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص ليه لأنها قالت ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ما شيء شق رأسه إلا أن يقال أن الضمير هنا عائد على قولها ثلاثا فوق رأسها يعني ما زال الكلام عن الرأس ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن أي شق رأسها الأيمن في المسألة محتملة لا. الرأس مذكر على شق رأسه ولا رأسها طيب ماشي. قال الحافظ فأنقيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخصي لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة أجاب الكرمان بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق ده إيه إجابة من مين؟ من؟ من الكرمان قال الكلام لمن للحافظ والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن وأما التيامن في البدن فلا أعلم فيه حديثا صريحا هذا كلامني كلام الحفظ انتهى وأما التيامن في البدن فلا أعلم فيه حديثا صريحا إلا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله تعالى عنها في غسل ابنته بما بمياملها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وعموم قول لعائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وبهذا الحديث حديثنا هو التاني استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على استحباب التيامن في الغسر كما في الشرح الممتع مجلد واحد صفحة 302 قال وقوله ويتيامن أن يبدأ بالجانب الأيمن أما في الوضوء فظاهر وكذلك في الغسل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر هذا الحديث يعني لم يستدل بلايه الحديث المتقدم في صفة غسل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وإنما اكتفى بالاستدلال بهذا الحديث العامل نعم وهنا اشكال سبق أن أشرت إليه لما يعني قبل أن تصل إليه هذه الورقة وهو أن أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنص على إفاضة الماء على البدن ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن ثم الأيصر إلا في الرأس ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يفيض الماء على جلده كله بعد, إيه؟ بعد ما ذكر أو بعد ما ذكرت ثلاث حفنات على رأسه أو ثلاث إفراغات نعم قالت ثم يفيض الماء على جلده كله وفي الواية تانية ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل سائر جسده وكذا قالت ميمون رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله سلم فهل يمكن أن يتيامن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل البدن ولا تنقلان ذلك مع أنهما نقلتاء تفاصيل غسله ساسلم بذقة بالغة أم أنه ساسلم لم يفعل ذلك فيترك كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون هذا أولى من الاستدلال بالقياس أو العموميات المشار إليها آنفا سؤالي واضح ها واضح أو لمشو واضح يعني بقول الآن كل كلامنا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مصدره إيه ها حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم ويس مع بعض الأحاديث الأخرى كحديث عمران بن حسين وحديث أم سلمة الأحاديث التي جاء إيه بيان صفة الغسل قولا لا فعلا طبعا لا شك ان الفعل بيكون ابلغ من القول لسيما وان حكاية الفعل اوسع من ايه من القول القول مفوش غير افاضة الماء على الجسد التفاصيل السابقة كلها لم ترد الا في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم طيب همة عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما توفرت إلى نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة فهنا سؤال لماذا لم تذكر هذه ولا تلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشق جسده الأيمن ثم بشق جسده الأيصر ثم عم جسده بالماء زي ما قالوا في في الرأس إيه اللي يفرق نقول لها شك إن الجسد أولى لأنه أوضح الرأس وضوح التوزيع فيها ليس كوضوحي ثان في البدن بقى نقول حاجة من الاتنين إما إن النفس صلى الله عليه وسلم عمل كده ولم ينقل لا من حديث عائشة ولا من حديث ميمونة رب الله تعالى عنهم أو إن النفس صلى الله عليه وسلم ما عملش تختاروا أنتوا إيه بقى شاء الله <تصفيق> هو في الحقيقة هذا ما تميل إليه النفس أنه لم يفعل أو لم يكن يتعمد ذلك بحيث يكون واضح لمن يرى أنه إيه؟ تعمد ذلك يبقى نقول في مسألة الرأس تعمد بالفعل أنه هو يفيد على شقه الأيمن ثم ينتقل إلى الأيسر ثم وسط الرأس أمر واضح لم يلتبس ولم يخفى على عائشة ولا ميمونة رضي الله تعالى عنهم ولو حصل ده في البدن أكيد كان هيكون أوضح منه فين في الرأس وبالتالي هايه هينقى وإن فات وحدة لن يفوت الايه الأخرى العادة جارية بالإثبات دون النفي هي مش هتقول ولم يكن يفعل كذا وإنما تقول إيه كان يفعل كذا وكذا وكذا وما عدا ذلك لا يفعله هو ده الوضع الطبيعي أو التعبير الطبيعي ليه هو كان بيعمله قبل كده وتركه عشان تقول كان يفعل ثم ترك بالإيه فين فين ليه انت تحت الدش لما تصب على راسك كده ي... الماء يسيل يمينا ويسارا الوضوء فيه التيامن ظاهر زي ما الشيخ ابن عثيمين قال لان فيه اعضاء بيحكم على هذه باليمنا والاخرى باليسرى انما الجسد الاصل ان هو حاجه واحده كتله واحدة. أنا أفهم الكلام ده. أنا أقول لماذا لم يذكر هذا في الحديث هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقله عائشة ولا ميمونة رضي الله عنهما أم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه الدقة في النقل يا اخي الكريم أنا الان لا اتكلم في ادله الحكم لكن انا اقول انت هتقول بالاستحباب هل انت استدللت بصفه غسل النبي صلى ولا بالعموميات طيب لا من اللي قال كده اراجع بقى كلام ابن القيم عليه رحمه الله في هذه القاعدة ان عدم النقل لا يستلزم نقل العدم عدم النقل يستلزم نقل عدم الكلام ده في, إيه؟ في, أمر لا تنهض الهمة في أمر لا تنهض الهمة إلى نقله لكن أمر تنهض الهمة أو تتوفر الهمم على نقله لا تدخل في هذه القائلة فرق بين أمرين أمر تتوفر الهمة لنقله لأنه يحتاج إلى النقل وأمر آخر ما يحتاجش إلى نقل فهنا نقول أن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم كأنه ما حصلش فهنا أقول مسألة دماعة لألة طبعا هي الحاجة الوحيدة فقط اللي تجعل المرء يطمئن إلى القول بالمشروعية ما حكي من الإجماع على ذلك إن صح نقل الإجماع يبقى على العين والرأس وإلا فإحنا بنقش أدلة وانا قلت مرارا إذا كنت في حال مناقشة الدليل تجرد من سطوة الحكم الذي تعلمه سابقا اسمه سطوة اسمها سطف لان دايما الانسان حبيس ايه الفكرة اللي فراسه فبيحاول بقدر الامكان يبعد ويقرب وايه وهي مسيطرة عليه فبيحاول كل الادلة ها تصب في مصلحة هذا الذي يعتقده او اللي مسيطر عليه على ذهنه وفكره فاعتبرنا هنا بالنقش ده أدلة بغض النظر عن الحكم في الآخر وإلا فالحكم في الآخر أنا قلت قبل ذلك شبه متفق على ذلك أن يبدأ بشق الأيمن ثم بشق إيه؟ شق بدنه كمان الأيمن ثم بشق إيه؟ بدنه الأيصر لكن أنا أقول الآن في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول صبي مين وشمال ووسط وبعد كده ثم يفيض الماء على سائر بدنه لماذا لم تذكر هذا التفصيل في البدن؟ ده السؤال فأنا بقول إما أن النبس صلى ما يكونش عمله وبالتالي مش هكين الحاجة ما شفت هاش أو يكون النبس صلى عمله وهي لم ترى الحاجة داعية إلى إيه إلى نقله الأقرب إلى فهمي الأول أن النبس صلى ما وبالتالي ما تكلفت شيء أن تحكي شيئاً إيه لم تره أما أن هي ترى شيء ولا تقوله مع هذا التفصيل الدقيق في غسل الإيدين ثلاثة ما ممكن تقول غسل يديه وصب بيه يمينه على شمال وغسل الأذى ومسح الحيطة تفاصيل دقيقة جدا ممكن ما كانت يفوتها حاجة لكن كويس لكن لما يتفقوا الاثنين على عدم نقل هذا إيه دي القضية نشاء أنا ما أتكلمش على كل حديث بمفردة انا قلت في الأول إن إحنا أخذنا صفة غسل النبي صلى الله عليه من إيه من الحديثين دول بالذات لأن فيهم تفاصيل مش موجودة في غيره وأنا ممكن أقول لك أن النبي صلى الله كان يفعل هذا طار ولا يفعل ط كان يفعل هذا عند الحاجة إليه ولا يفعل عند عدم الحاجة يعني مسألة مثلا هم اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء منها مثلا أن الثابت من حديث عائشة ان هي لم تذكر تأخير غسل الرجلين هو ورد آه في حديث عائشة ويأتي الكلام عليه في رواية موسي من طريق أبي معاوية وفيها كلام المهم ان هذه الرواية الوحيدة في حديث عائشة اللي فيها النبي صلى الله عليه غسل رجليه لكن أكثر روايات ميمونة فيها التأخير فهنا العلماء اختلفوا في مسألة تقديم وتأخير الرجلين في الغسل فمن قال بحديث عائشة قال يقدم باعتبار عموم قولها يتوضأ كما يتوضأ للصلاة واللي أخذ بحديث ميمونة قال إيه يأخر واعتبروا من خلاف التنوع أن يمكن يحصل به ويمكن إيه يحصل به وهي تفصيل الكلام في المسألة دي. فأحنا ممكن نقول إمداء على سبيل الإيه؟ أن عمل دي مرة وعمل دي مرة نوع من التوسيع لكن لما يتفقل الاثنين على عدم حكاية هذا دي اللي فيها كلام على كل إن لذلك أنا قلت إيه؟ بعدها المسألة تحتاج إلى بحث إلا أن يكون هناك إجماع في استحبابه فنسلم للإجماع وإن لم ناقف على وجهه بالتحديد والله تعالى أعلم طيب أظن الكلام اللي كان أخونا الكريم أرسله في الورقة تقريبا انا ربضت عليه هنا وقال وكان رفضه سلم يفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم سائر جسده ويدلق بدنه بيديه طبعا هذا كلام الفقهاء وهي حديث أظن نقل من بعض الكتب وأظن والله أعلم ده من الفقه الإسلام للزحيم هذا أسلوبه في الكلام يعني قال دل عليه رواية البخاري من طريق الحسن بن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها كنا إذا أصابت إحدان جنابة الحديث اللي أنا ذكرته أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ورواية الإسماعيلي أصرح أنا يعني أقول ارجع إلى كلامه طبعا الأكيد برواية الإسماعيلي أصرح ده كلام مين كلام أخونا ولا كلام الحافظ إمتى يكون كلام الكاتب ولا كلام الحافظ كلامه إذا رجع هو إلى إلى مستخرج الإسماعيلي ونظر فيه وحكم هو عليه أنه هو إيه؟ أصرح ده كلام الحافظ كلام الحافظ وأرجو أنه كان ينقل هذا قال الحافظ وروايته الإسماعيلي أصرح أصرح في مسألة شق الرأس مش في الشق الأيمن والشق الأيسر ورجع كلام الحافظ في الجزئية دي قال والأيمن إذا أطلق يراد به أيمن الشخص من الراس إلى القدم ده طبعا كلام من؟ كلام الكرمان نعم ولفظ ابن خزيمة من طريق القاسم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله على وسط رأسه وعليه بواب باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن من قبل المياسر وعده الزحيل في الفقه الإسلامي من سنن الغسل طبعا رواية ابن خزيمة هي نفس الرواية التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى ومن نفس طريق ابن خزين نفس الطريق ونفس اللفظ كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه ورواه البخاري نحوه ودوب له باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل وما ذكرته انا بتكلم يعني كاني واخاطب صاحب الورقه وما ذكرته هو سؤال طرحه الحافظ فقال فان قيل الحديث دل على تقديم ايمن الشخص ولا ايمن راس لا ايمن راسه فكيف يطابق الترجمه أجاب الكرماني إلى آخر ما نقلت فيعني في هذا ما عندي بالنسبه لتعليق الاخ الله خيرا وارجع ان يكون هذا فتح طريق أمام كل من له أي استفسار او اعتراض لأنه انا قلت في البداية الفقه ليس فيه الزام المتفقه برأي زيد أو عمر وإنما القناعة التامة بالأدلة التي تنصر هذا الرأي أو ذات طيب فكذا نكمل المرة اللي هي هو كلام الحافظ لأنه المشكلة أنه هو في باب من بدأ بشق رأسي هنا بشق رأسي الأيمن إلى آخره في باب من بدأ بالحلاب كأن البخاري حمل هذه الرواية على تلك واعتبر ده نوع من التفصيل بعد لا، مش ما تكلمنا لو حملناها مش إحنا تكلمنا في فقه الحديث المرة اللي فات هل بيها نحملها على التوزيع أنها من باب البيان بعد الإجمال إنها لما قالت شق رأسها أو شقها الأيمن وشقها الأيصر لما قالت الكلام ده ثلاث إفراغات بدأ اتفاق تقولي الثلاث إفراغات دول كان شكلهم إيه واحدة يمين واحدة شمال والثلاثة في الوسط يعني ده من باب البيان بعد الإجمال ده كلام الحفظ وإن ده الب... ليه البخاري؟ تم كان البخاري قال باب من بدأ بشقه ما قالش بشق رأسه لا قال بشق رأسه لا أنا مليش دعوا بالحديث أنا أتكلم على فهم البخاري للحديث فهموا على التنويع والبيان بعد الإجمال ولا فهموا على خمس مرات اللي أنت بتقولهم هي ظهرها كده الترجمة. الترجمة بتقول كده لأنه بقول باب من بدأ بشق رأسه الأيمن يبقى كأنه حمل ان التلاتة الأولين دول لم تبين عائشة رضي الله تعالى عنها بدأ بالنحية نهي فلما قال كده قال البداية كانت باليمين ثم الشمال والثالثة هتبقى فين في الوسط يعني ده من باب البيان بعد الإجمال ده فهم البخاري للحديث وهو اللي نصره من الحافظ ابن حشد ممكن واحد يقول يحتمل طب ما هو يحتمل الأمر الثاني اه اقول يحتمل لكن في الآخر هنقول ده فعل عائشة رضي الله تعالى عنه طيب. يقول ما هي القيفية الصحيحة لرفع الصابع أو الأصبع في التشهد وأيضا كيفية تحريكه وهل يجوز أن أثبته في بعض الصلوات وأحركه في بعض الصلوات أنا أبدأ بالآخر الخلاف الذي يقع بين العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المسائل العملية زي ما قلت قبل كده فيه خلاف سائر وخلاف غير سائر الخلاف السائر اللي هو ما كان من شاءه خفاء الدليل او الاختلاف في فهم الدليل او غير ذلك فهنا بالنسبة لمسألة اي بلاش مسألة تثبيت الان اي خلاف في مسألة من المسائل لا يخير المرء بين العمل بهذا الرأي تارة والرأي الآخر تارة وإنما يلزمه الثبات على ما ترجح لديه إما بنفسه أو بسؤال عالمه حتى يتبين له خلاف ذلك كلام واضح؟ يعني أنا عندي قولين للعلماء أو ثلاث أقوال للعلماء في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء قولي بالنقد مطلقا وقولي بعدم النقد مطلقا وقولي بالتفريق بين مس ومس طيب انا ترجح عندي ان المس ينقض الوضوء وعملت بهذا الرأي مد مد جت في وقته أنا مزنوق فيه أو الجماعة أقيم لها ومسيت فقلت أنا أخذ المراضي عشان ألحق الجماعة من أولها بالرأي الثاني ينفع؟ ده ما ينفعش مش معنى أن العلماء اختلفهم أن أنا موسع لي أن أخذ بدا تارة وأخذ بدا إيه؟ تارة لا طالما إنك اخترت قول وارتضيت وارتضيت ان هذا القول هو الحق أو هو الأرجح في الباب أو في المسألة يبقى يلزمك أن يلزمك أن تثبت على هذا القول وتعمل به وتفتي به إن كنت من أهل الافتاء فإذا اكتهدت بعد ذلك وتبين لك أن ما كنت تبين به مرجوح وليس راجحا إذا تعمل إيه تنتقل من الأول إلى التاني بالكلية ولا حرج عليك وده بيدخلوه الأصليون في باب أو في دائرة العفو أنك تعمل عمل تظل إنه راجح ويتبين لك بعد ذلك إنه إيه إنه مرجوح لا حرج عليك ولكن المهم أن تثبت على الرأي الذي ترجح عندك لا تنتقل عنه إلا بإيه بترجيح الآخر عليه أيضا واضح؟ إذا هنا بلقول مسألة إنت الآن بالنسبة لمسألة تحريك الأصبر في التشاهد فيها خلاف بين العلماء هل الإشارة بلا تحريك هي الثابتة والتحريك فيه كلام من جهة الثبوت ولا عندك ان التحريك ثابت إذا اخترت أحد الرأيين فيلزمك أن تثبت عليه مش تحرك مرة وما تحركش أخرى طبعا خلاف في هذه المسألة خلاف حديثي أكثر منه, منه فقه فالعلماء مختلفون في هذه الزيادة يشير بها يحركها في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه أنها جاءت من طريق زائدة ابن قدامة بعض العلماء يحكم عليها بالشذوذ لمخالفتها لبقية الروايات التي جاءت من غير طريق زائدة ابن قدامة رحمه الله تعالى مثلا في اكثر من 15 نفس خلفوا زائدة فروبوا بالايه بدون تحريك فالبعض يرى ان هنا التحريك بيكون مخالفة ثقة لمن هو اوثق منه كيفا او كما فيبقى ايه يبقى شاف والبعض يقول لا ده دا, دا زيادة غير منافية ولا مخالفة فيتعين العمل بها على انها زيادة ايه زيادة ثقة وده رأيه شكل الالبان عليه رحمة الله ايه التنافي اللي موجود بين الاشارة والتحريك هل في تنافي بينهم في ولا مفيش اللي يقول مفيش يبقى يقول خلاص دي زيادة ثقة وزيادة الثقة معمول بها عند جمهور المحدثين واللي يقول فيه مخالفة لأن المجلس واحد أو الراوي هو وائل بن حج رضي الله تعالى عنه ورواها مرة واحدة فهل يتصور أن 15 واحد لا يرون التحريك ويراه واحد مثلا أو اثنين أو ثلاثة ما أنا أقصد أقول أن الح... مخرج الحديث واحد طيب هذه أيضا فيها نظر فالظاهر في والله تعالى أعلم أن الأقرض إلى الصواب هو الإشارة بلا تحريك لا سيما وإن التحريك هيفتح علينا باب آخر من الاختلاف والاضطراب كيف يحرك هل مصر. لا لا لا عند البعض ده كلام بعض الفقهاء من اتباع المذاهب وليس اصحاب المذاهب اتحريكها حرك كده ولا احرك كده ولا احرك كده ولا احرك كده يعني ما هو أي حركة واحد يقول لك خلاص قال يحركها يبقى اي حركه تجزي ده مش بيان ده في ايه في في تمويل وفي نوع من اللبس وفيه نوع من الغموض انا كيف احرك؟ طالما في تحريك يبقى المفروض ان التحريك ده له ايه؟ له صفة طيب ما انا ممكن اسمي رفع الاصبع وخفضها ده ايه؟ ده تحريك وتحقق ولا ما انا اول ما جلست للتشاهد عملت كده انا ايه ده ايه؟ قبط ورفعت السبابة ده ايه؟ حركة ولا مش حركة؟ حركة طيب ولما جيت اسلم خفط حركة أو مش حركة أو ده ممكن أحمل قوله يحرقها على فرض ثبوتها على الحركة في الأول والإيه والأخ أما إذا قلت التحريك الدائم طيب كيف تكون صفته فالأقرب والله أعلم إلى الصواب هو الإشارة والإشارة هنا من أول ما يجلس للتشاهد إلى أن يسلم يقول أعطينا نصيحة لكي تعلو همتنا في حفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم طبعا النصيحة اقرأ كتاب عنه الهمة لشيخ محمد بن اسماعي ومما ذكره عن ابن الجوزي عليها رحمة الله هي كلمات في الحقيقة كلمات طيبة جدا لو عقلناه فأنا أكتفي بذكرها مع ذكر قولي لشيخ محمد الخبر حسين أما قول ابن الجوزي فيقول ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته يطلب المنتهى الغاية آخر شيء يمكن أن يصل إليه أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته ولا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع حالة الأراثل اللي يرضى أن يبقى من الأراثل يعمل إيه يقنع بالدون ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته ولا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع حالة الأراضل فكن رجلا رجله في الثرى وهامة هامته في الثرية ولو أمكنك الكلام ما من؟ ابن الجاوز ولو أمكنك عبور أي تجاوز وتخطي ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزفادي أو قال العباد فافعل ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والعباب ففعل فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل يعني ما كانوا زيدين عننا إيد ولا رجل ولا هم كان لهم عقول ونحن مناش عقول لهم عيون ونحن مناش عيون لا الله عز وجل خلقنا جميعا على حالة واحدة الفرق إيه تفاوت في القوة العلمية والقوة العملية اللي هي العلم والهم, العلم والهم والحقيقة إن المرء لا يسعد إلا بهذه الأمرين كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله وإنما تتم سعادة المرء بهذهان الأمرين همة ترقيه وعمل وعلم يبصره ويهديه همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه وما تفاوتت أو فإن قال فإن مراتب السعادة والفلاح لا تتخلف عن المرء إلا من هاتين الجهتين أو من إحداهم إما أن يكون عالما بها فلا يتحرك في طلبها لا يعلم مراتب السعادة والفلاح وبالتالي إيه لا يتحرك في طلبه وإما أن يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا نسأل الله عز وجل السلام قال بقية الكلام بتاع ابن الجوزي واعلم أن الدنيا ميدان سباق فلا تخلد إلى كسل أو راحة فما فات ما فات إلا بالكسل وما نال من نال ما نال الا بالجد والعزم كلام الشيخ محمد بن خضر حسين يقول كبير الهمه دوما في عناء وهو ابدا في تعب لا ينقضي ونصب لا يفرح ذلك ان من علت همته وكبرت فإنه يطلب العلوم كلها من كبرت همته وعلت يطلب العلوم كلها ولا تقتصر همته على بعضها ويطلب من كل علم نهايته يطلب العلوم كلها ومن كل علم نهايته وهذا لا يحتمله البدن ثم يرى أن المراد العمل مراد بالعلم العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار والجمع بين ذلك وبين طلب العلم صعب ثم يرى ترك الدنيا وهو يحتاج إلى ما لا بد منه لازم يشتغل حتى يتكسب ويعف نفسه وعف أولاده غير غير ويحب الإيثار ولا يقدر على البخلي ويتقاضاه الكرم البذل وتمنعه عزة نفسه من الكسب من وجوه التبذل ينفق فالإنفق عنده سهل جدا والكسب عنده صعب جدا يحسب نفسه على كل مليم ليم يوصل له وتمنعه عزة نفسه من الكسب من وجوه التبذل فإن هو جرى على مقتضى طبعه من الكرم احتاج وافتكر وأضر نفسه وعائلته وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك طب يعمل إيه بقى لم حصل كده لم حصل كده قال ولكن تعب العال الهمة راحة في المعنى وراحت القصير الهمة تَعَبٌ وشي إِنْ كان ثَمَّةُ فَهْمٍ هيتعب النهاردة شوية لكن هيرتاح بكرة من عرف ذلك على تهمته وطبعا يعني كما أقول ارجعوا إلى كتاب علوه الهمة مش هقول طبعا كتاب صلاح الأمة في علوه الهمة للعفان طبعا ست مجلدات لا كفاية مجلد واحد للشيخ محمد الاسماعيل